في خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ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 سُنَّئَ الْفَاكِ ثَم يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن لَّمْ يسمعها فبشره بعذاب أليم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 وَلَا مُتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ أَوْلَهُم عَذَابٌ عَظِيمٌ هَٰذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ نِيرٌ أَلِيمٌ